وما أقسام الصيام الصيام أقسام فرض وتطوع والفرض ينقسم ثلاثة أقسام صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر والتطوع قسمان تطوع مطلق أي ليس له وقت معين وتطوع مقيد بوقت معين كصوم عاشوراء. ويوم عرفه وهذه هي الاقسام الرئيسيه وفروعها كثيره والمتصوفه يقسمون الصيام ثلاثه اقسام القسم الادنى هو صوم العموم القائم على الامساك عن الطعام والشراب والشهوه والقسم الاوسط هو صوم الخصوص وهو القائم على الامساك عن الطعام والشراب والشهوة وعن جميع المحرمات كالكذب والغيبة والقسم الاعلى هو صوم خصوص الخصوص وهو القائم على الامساك عن الطعام والشراب والشهوة وعن جميع المحرمات بل وعن الحلالات والمباحات التي تلهي الانسان عن ربه وتقعد به عن بلوغ الغاية من رضاه وحبه والله أعلم